بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن من كتاب التسهيل في علوم التنزيل الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات وهي الحجة لأهل السنة والقاتعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة، وذلك أن مذهب السنة أن العصات من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية فإنها في هذا المعنى، ومذهب الخوارج أن العصاه يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر، ومذهب المعتزلة. أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد ويرد على الطائفتين قوله ويغفر ما دون ذلك ومذهب المرجئة أن العصات كلهم يغفر لهم ولا بد أنه لا يضر ذنب مع الإيمان ويرد عليهم قوله لمن يشاء فإنه تخصيص لبعض العصات وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء وهو التائب لا خلاف أنه لا يعذب وهذا التأويل بعيد لأن قوله إن الله لا يغفر ان يشرك به في غير التائب من الشرك وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقال لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد فحملها المعتزلة على العصا وحملها المرجئة على الكفار وحملها أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصا كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آية الوعد وآية الوعيد بل يجمع بين معانيها بخلاف قول غيرهم فإن الآيات فيها تتعارض وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه الذين يزكون أنفسهم هم اليهود لعنهم الله وتذكيتهم قولهم نحن ابناء الله واحباؤه وقيل مدحهم لأنفسهم فتيل الفتيل هو الخيط الذي في شق نواه التمره وقيل ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا فتلتهما وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل يؤمنون بالجبت والطاغوت قال ابن عباس الجبت هو حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف وقال عمر بن الخطاب ألجبت السحر والطاغوت الشيطان وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله ويقولون للذين كفروا الآية سببها أن حيية ابن أخطب وكعب ابن الأشرب أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه أم لهم نصيب من الملك؟ الهمزة للاستفهام مع الإنكار نقيرة النقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى أم يحسدون الناس وصفهم بالحسد مع البخل والناس هنا يراد بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته والفضل النبوة وقيل النصر والعزة وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها والمقصود بالآية الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم فلأي شيء تخصون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم ملكا عظيما الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان فمنهم من آمن به الآية قيل المراد من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون كلما نضجت جلودهم الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد أزواج مطهرة ذكر في البقرة ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد أي دائما لا تنسقه الشمس، وقيل نفي الحر والبرد إن الله يأمركم الآية قيل هي خطاب للولاة وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مستاح الكعبة من عثمان بن طلحة ولفظها عام وكذلك حكمها وأولي الأمر هم الولاة وقيل العلماء نزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وحلم في سرية فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله هو النظر في كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته إن كنتم يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أطيعوا والأول أظهر لأنه أقرب إليه وأحسن تأويل أي مآلا وعاقبة وقيل أحسن نظرا منكم الذين يزعمون الآية نزلت في المنافقين وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي وقيل إلى كاهن رايت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ثم جاءوك يحرفون بالله يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم ولو أنهم الظلموا أنفسهم الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر وقيل استدعاء للاستغفار والتوبة ومعنى جاءوك أتوك تائبين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله فلا وربك لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها شجر بينهم اي اختلفوا فيه ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا قيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء وحكمها عام ولو أن كتبنا عليهم الآية معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة قيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا وقد روى من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس إلا قليل بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا ما يعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له وأشد تثبيت أي تخفيفا لإيمانهم وإذا لآتيناهم جواب لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم والصديق فعيل من الصدق ومن التصديق والمراد به المبالغة والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والشهداء المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة وحسن أولئك رفيقا الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخريط وهو مفرد بين به الجنس ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ذلك الفضل الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة والفضل صفة أو خبر خذوا حذركم أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له فانفروا ثبات أي خرجوا للجهاد جماعات متفرقين وذلك فناية عن السرايا. وقيل إن التبث ما فوق العشرة وزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة أو انفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثير فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة وإن منكم لمن لا يبطئن الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقين وعبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا واللام في لمن للتأكيد وفي لا يبطئا جواب قسم محذوف ومعناه يبطئ غيره يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل فإن أصابتكم مصيبه أي قتل وهزيمة والمعنى أن المنافقة تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا وشهيدا معناه حاضرا معهم ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة جملة اعتراض بين العامل ومعموله فلا يجوز الوقف عليها وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده الذين يشرون أي يبيعون فيقتل أو يغلب ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما وما لكم لا تقاتلون تحريض على القتال وما مبتدا والجار والمجرور خبر ولا تقاتلون في موضع الحال والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركوا قريشا بمكة ليفتنوهم عن الإسلام وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين يقاتلون في سبيل الله وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال الذين قيل لهم قفوا أيديكم الآية قيل هي في قوم من الصحابه كانوا قد امروا بالكف عن القتال قبل ان يفرض الجهاد فتمنوا ان يؤمروا به فلما امروا به كرهوه لا شك في دينهم ولكن خوفا من الموت وقيل هي في المنافقين وهو انيق في سياق الكلام متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا فتضمن الرد عليهم في كراهتهم للموت في بروج مشيدة أي في حصول منيعة وقيل المشيدة المطولة وهي المبنية بالشيد وهو الجص. انتصبهم حسنة الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات والسيئة الهديمة والجوع وشبه ذلك والضمير في تصبهم وفي يقول للذين قيل لهم كفوا أيديكم وهذا يدل على أنها في المنافقين لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده قل كل من عند الله رد على من نسب السيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به كل مخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس وفيه تأويلان أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام وإن كان كل شيء منه في الحقيقة وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام والخير كله بيديك والشر ليس إليك وأيضا فنسبه السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقه والاختراع والثاني أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل والتقدير يقولون كذا فمعناها كمعنى التي قبلها من يطع الرسول فقد اطاع الله هذه الايه من فضائل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانما كانت طاعته كطاعه الله لانه يأمر وينهى عن الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا أي من اعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله بل حسابه وجزاؤه على الله وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال ويقولون طاعة أي أمرنا وشأننا طاعة لك وهي في المنافقين بإجماع بيت طائفه منهم غير الذي تقول بيت أي تدبر الأمر بالليل والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للطائفة فأعرض عنهم اي لا تعاقبهم افلا يتدبرون القرآن حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه اختلافا كثيرا أي تناقضا كما في كلام البشر أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تآلفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاع به قيل هم المنافقون وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك اذاعوا به أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا الصحة وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت فأنكر الله ذلك عليهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والى اولي الامر وهم كبراء الصحابه واهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطون اي يستخرجونه من الرسول واولي الامر فالذين يستنبطونه على هذا طائفه من المسلمين يسالون عنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم واولي الامر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية وهو يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر وقيل الذين يستنبطونه هم أولي الأمر كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق نساء فدخل عليه فقال أطلقت نساءك فقال لا فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلق نساءه فأنزل الله هذه القصة قال وأنا الذي استنبطته فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمر والضمير المجرور يعود عليهم ومنهم لبيان الجنس واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالنظر والبحث واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولئ الامر ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي هداه وتوفيقه أو بعثه للرسول وإنزاله للكتب والخطاب في هذه الآية للمؤمنين إلا قليلا أي إلا اتباعا قليلا فالاستثناء من المصدر والمعنى لو فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها وقيل إنه استثناء من الفاعل في اتبعتم أي إلا قليلا منكم وهو الذي يقتضيه اللفظ وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل والفضل والرحمة على بعث الرسول وإنزال الكتاب وقيل إن الاستثناء من قوله أذاع به لا تكلف إلا نفسك لما تتاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك وحرض المؤمنين أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا قيل عسى من الله واجبة والذين كفروا هنا قريش وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة وأشد أي عقابا وعذابا. شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه قربة أو تدفع مظلمة أو تجلب إليه خيرا والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية والأول أظهر والكفل هو النصيب مقيتا قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم فحيوا بأحسن منها أو ردوها معنى ذلك الأمر برد السلام والتخير بين ان يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل أن يقول أو أن يقال له سلام عليك فيرد السلام ويزيد الرحمة والبركة ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي وقال بعض الناس هو فرض عين واختلف في الرد على الكفار فقيل, فقيل يرد عليهم لعموم الآية وقيل لا يرد عليهم وقيل يقال لهم وعليكم حسب ما جاء في الحديث وهو مذهب مالك ولا يبتدؤون للسلام لا يجمع لكم جواب قسم محدوف وتضمن معنى الحشر ولذلك تعذى الى ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصلق من الله فما لكم في المنافقين فئتين ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفتين وهو منصوب على الحال والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد فاختلف الصحابة في أمرهم ويرد هذا قوله حتى يهاجروا أركسهم أي أضلهم وأهلكهم ود لو تغفرون الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا فخذوهم يريد به الأسر إلا الذين يصلون الآية استثناء من قوله فخذوهم وقتلوهم ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة قال السهيلي وغيره الذين يصلون هم بن مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بن خزاعة فدخل بن مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى يصلون إلى قوم ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهاذنة وقيل معنى يصلون أن ينتسبون وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين أو جاءوكم حصرت صدورهم عقف على يصلون أو على صفة قوم وهي بينكم وبينهم مثاق والمعنى يختلف باختلاف ذلك والأول أظهر وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال فإن اعتزلوكم أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم والسلم هنا لانقياد ستجدون آخرين الآية نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليامنوا قومهم والفتنه هنا الكفر على الأظهر وقيل الاختبار وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الإسلام ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله وقيل إن الاستثناء هنا منقطع والمعنى. لا يحل لمؤمن ان يقتل مؤمنا بوجه لكن الخطأ قد يقع والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به ان يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعد إذ هو مغلوب فيه وانتصاب خطا على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محكوف ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وذية هذا بيان ما يجب على القاتل خطأا فأوجب عليه التحرير والدية فأما التحرير ففي مال القاتل وأما الدية ففي مال عاقلته وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره وأجمع الفقهاء عليه واشترط مالكم في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هنا ولذلك أجمع العلماء عليه هنا واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة اليمين وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة لأن ظاهره أنه باتداء عتق عند التكفير بها وأما سلامتها من العيب فدعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبين في الآية مقدار الدية وهي عند مالك مئة من الإبل على أهل الإبل وألف دينار شرعية على على أهل الذهب واثنى عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق وذلك وروي ذلك عن عمر بن الخطاب مسلمة إلى اهله أي مدفوعة إليهم والأهل هنا الورثة واختلف في مدة تسليمها فقيل هي حالة عليهم وقيل يؤدونها في ثلاث السنين وقيل في أربع ولبض التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك إلا أن يصدقوا الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور خلافا لأهل الظاهر وحجتهم عود الضمير على الأولياء وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة معنى الآية أن المقتول خطأا إن كان مؤمنا وقومه كفارا أعداءا وهم المحاربون فإنما في قتله التحرير خاصة دون الديا فلا تدفع لهم لألا يتقووا بها على المسلمين ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو في من آمن ورقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى مالك أن الديا في هذا لبيت المال فالآية عنده منسوخة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية معناها أن المقتول خطأا إن كان قومه كفارا معاهدين ففي مثله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم والمقتول على هذا مؤمن ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الذمي وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي وقيل هي عامة في المؤمن والكافر ولفظ الآية مطلق إلا أن, إلا أن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن فمن لم يجد فصيام شهرين أي من لم يجد العبقى ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه توبة من الله منصوب على المفطرية ومعناه رحمة منه وتخفيفة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية نزلت بسبب مقيس بن الصبابة كان قد أخذ ذية أخيه هشام المقتول خطأا ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله والمعتمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصا أو غير ذلك وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصات المسلمين في النار واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصات في النار لقوله خالدا فيها وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه أحد... أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول المدة والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة وبقول ابن عباس الشرك والقتل من مات عليهما خلد وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حقما يخصه من بين سائر المعاصي واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا وكذلك حكى ابن رشد في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة وبذلك قال جمهور العلماء ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد فتبينوا من البيان وقرئ بالثائل مثلثة من الثبات والتفعل فيها بمعنى الاستفعال أيطلبوا بيان الأمر وثبوته ألقى إليكم السلام بغير ألف أي انقاذة وألقى بيده وقرئ السلام بمعنى التحية ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان القاتل علم بن جثامة والمقتول عامر بن الأغبط وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة وكان للرجل المقتول غنم فعند الله مغانم كثيرة وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام كذلك كنتم من قبل قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزه والنصر حتى أظهرتموه لا يستوي القاعدون من المؤمنين الايه معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون غير اولي الضرر لما نزلت الايه قام ابن ابي مكتوم الاعمى فقال يا رسول الله هل من رخصه فاني ضري البصر فنزل غير اولي الضرر وقرا غير بالحركات الثلاث بالرفع صفة للقاعدين وبالنصب على الاستثناء أو الحال وبالخفض صفة للمؤمنين درجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد, وتأكيد الدرجة الحسنى الجنة أجرا منصوب على الحال من درجات أو المصطرية من معنى فضل وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلها أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة إن الذين توفاهم الملائكة الآية نزلت في قوم اسلموا بمكة ولم يهاجروا فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاتح والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعة وانتصب ظالمي على الحال قالوا فيما كنتم أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذار عن التوبيث الذي وبخهم به الملائكة أي لم تقدروا على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم إلا المستضعفين الذين كانت تضعفهم حقا قال ابن عباس كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية مراغما أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه وسعة أي اتساع في الأرض وقيل في الرزق فقد وقع أجروه على الله أي ثبت وصحة ومن يخرج من بيته الآية حكموها على العموم ونزلت في ضمرة بن القيس وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق وقيل نزلت في خالد بن حزام فإنه هاجر الى أرض الحبشه فنهشته حية في الطريق فمات قبل ان يصل الى أرض الحبشه وان ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اختلف العلماء في تاويلها على خمسه اقوال اولها انها في قصر الصلوات الرباعيه الى ركعتين في السفر ولذلك لا يجوز إلا في حالة الخوف على ظاهر الآية وهو قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما. الثاني أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في السفر وهو آمن الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم الآية التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل فائفة ركعة خاصة قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة الخامس أنها في صلاة المسايفة فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله فإن فرجالا أو ركبانا وإذا قلنا إنها في القصر في السفر، فظاهرها أن القصر رخصة والاتمام أفضل وهو مذهب الشافعي وقال مالك القصر أفضل وقيل إنهما سواء وأوجب أبو حنيفة القصر وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة لأن قوله إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر 48 ميلا واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية فإن لفظها مطلق في السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية ومنعه مالك في سفر المعصية ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه شرط كونه فيهم وبذلك قال أبو يوسف وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته وقد فعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلم واختلف الناس في صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف الأحاديث فيها ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فلتقم طائفة منهم معك يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك وليأخذوا أسلحتهم اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة والأول أرجح لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وإلا لم يكن لأخذ الأسلحة معنى، إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الضمير في قوله فإذا سجدوا للمصلين والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم يحتمل أن يكون للذين سجدوا أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا ورائكم وعلى هذا إن كان السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو, أو لا يقضونها وإن كان السجود في ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء وهو مذهب مالك والشافعين ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفوا وراء المصلين يحرسونهم ولتأتي طائفة أخرى يعني الطائفة الحارسة ود الذين كفروا الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بذلك وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار وفي قوله ميلة واحدة مبالغة في مفاضلة لا يحتاج منها إلى ثانية ولا دناح عليكم إن كان بكم أذم من مطر الآية نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس فرخص الله في وضع السلاح في حالة المرض والمطر ويقاس عليهم كل عذر يحدث في ذلك الوقت إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين فالجواب أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا والأظهر أنه في الآخرة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله الآية أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة ففعلوها قياما فإن لم تقدروا فقعودا فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة أي إذا طمأنتم من الخوف فاقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة كتابا موقوتا أي محدودا بالأوقات وقال ابن عباس فرضا مفروضا ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب القصار إن تكونوا تألمون الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة وذلك تشجيع للمسلمين لتحكم بين الناس بما أراك الله يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم ولا تكن للخائنين خصيمة نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا فالخائنون في الآية هم السراق بن الأبيرق وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسيد ومعناها لا تقل لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم إذ يبيتون أي يدبرون ليلا وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس وربما كان معه كلام باللسان ومن يكسر خطيئة أو اسما، قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والاثم لا يكون إلا عن عمد وقيلهما بمعنى وقرر لاختلاف اللفظ ثم يرمي به بريئا كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل لهم الطائفة منهم أي يضلوك هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبرأ بن الابيرق من السرقه وهذه الآية وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقدير لنعم الله عليه لا خير في كثير من نجواهم إن كانت النجوة هنا بمعنى الكلام الخفي فالاستثناء الذي بعدها منقطع وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر وإن كانت النجوة بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل ومن يشاقق الرسول اي يعاديه والشقاق هو العداوة ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر وهي عامة في غيره ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين وأنه لا يجوز خالفته لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين وفي ذلك نظر نوله ما تولى أي نتركه مع اختياره الفاسد إن الله لا يغفر أي يشرك به قد تقدم الكلام على نظيرتها إن يدعون من دونه إلا إناثة الضمير في يدعون للكفار ومعنى يدعون يعبدون واختلف في الاناث هنا فقيل هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة والعزة. وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد وقيل المراد الأصمام لأنها لا تفعل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث إلا شيطانا مريدا يعني إبليس وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال والمريد هو الشديد العتو والإضلال لعنه الله صفة للشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الضمير للشيطان أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم والمراد بهم أهل الضلال ولئو ظللنهم أي أعدهم الأمانة الكاذبة فل يبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها فلا يغيرن خلق الله التغيير هو الخصاء وشبهه وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعه ومنعه بعضهم لظاهر الآية. وقيل التغيير هو الوشم وشبهه ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله محيصا أي معدلا ومهربا وعد الله حقا مصدران الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات والثاني مؤكد لوعد الله ليس بأمانيكم الآية اسم ليس مضمار تقديره الأمر وشبهه والخطاب للمسلمين وقيل للمشركين أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم من يعمل سوء يجز به وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان فإنه لا يقبل عملا إلا به نقيرا هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. والمعنى تمثيل بأقل الأشياء واتبع ملة إبراهيم أي دين الإسلام حنيفة حال من المتبع أو من إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفية وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه ويستفتونك في النساء أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء وما يتلى عليكم عطف على اسم الله أي يفتيكم الله والمتلو عليكم في الكتاب يعني القرآن في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداقة فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أول السورة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء والمستضعفين من الولدان عطف على يتام النساء والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله يوصيكم الله في أولادكم لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا لابن الصغير فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث وأن تقوموا لليتام بالقسط عطف على المستضعفين أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا أو الخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم والذي تلي عليهم في ذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما الآية وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض فهو أخف ووجوه الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو غير ذلك وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة والصلح خير لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير على هذا للتفضيل واللام في الصلح للعهد وأحضرت الأنفس الشح معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر, لكبر سنها أو قبح صورتها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تآخذني بما لا أملك يعني ميله وقيل إن الآية نزلت في ميله صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده فتذروها كالمعلقه أي لا ذات زوج ولا مطلقة وإن يتفرقا الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه وهذا وعد بخير وتأنيس ولقد وصينا الآية إخبار أن الله وص الأولين والآخرين بأن يتقوه ويأتي بآخرين أي بقوم غيركم ورؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا من كان يريد ثواب الدنيا الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده فإن ذلك بيده لا بيد غيره وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه فالتقدير على الأول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته ولو على أنفسكم يتعلق بشهدة وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين أيهم هم مضنة للتعصب والميل فإقامة الشهادة على الاجنبيين من باب أولى وأحرى ان يكن غنيا أو فقيرا جواب إن محذوف على الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تتمكن